وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء لا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين